وجع الحسن ظني بك شفائي، اللهم احفظ علي عقلي وديني وبك يا رب ثبت يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى إليّ. وانصرني على من بغى علي ربي جعلني لك شكورا لك ذاكرا لك راهبا لك متواعا إليك مخبتا أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني وسل سخيمة قلبي اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد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 اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح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 وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا سميع الدعاء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 Allah akbar, La ilaha illa Allah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 جعلنا له جهنم ثم جعلنا موجها ما يصلاها مدموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا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 وللآخ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر سفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مدموما مخدولا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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْتَ بَدِيرًا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنه مبتغاً. رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّهِي سُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون اولادكم خشيه املاق نَحْنُ نحن نرزقهم واياكم ان قد له كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة الله الله أكبر <تصفيق> Sami Allah, minden hameđe. Allah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 ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان موصرا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فترقى في جهنم ملموم مدحورا الله اكبر Semja allahu liman Allahu akbar Allah